الوحدة السابعة الدراسة الدرس الأربعون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد غسان غيث غالب غانم غدير غزالة التدريب الثاني استمع وأعد قال ظال قام غامة قر غر قبور ظبور قلبت غلبت باقون باغون رقيب رغيب ساقب ساغب بقل بغل تتقلب تتغلب سبق سبغ ساق ساغ سابق سابر, سابر ناسق ناسر باغ باغ التدريب الثالث اجتمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى فإذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فإذا فرغت فصب كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطَغَىٰ أَوْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور غلبت الرور الأرض oבdi o e bi hin se olibu Pe ne ku عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة الوحدة السابعة الدراسة الدرس الأربعون ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد أين تذهب؟ أذهب إلى الجامعة اثنان متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة الثامنة ثلاثة متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي في الثالثة عصرا أربعة كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس خمس حصص في اليوم التدريب الثاني استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد في أي جامعة تدرس اثنان ماذا تدرس 3 ماذا تفعل في الاستراحة 4 هل تذهب بالحافلة 5 في أي كلية تدرس 6 متى تذهب إلى المدرسة التدريب الثالث استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد هل أنت مدرسة؟ لا أنا طالبة اثنان في أي جامعة تدرسين؟ أدرس في جامعة أم القرى ثلاثة في أي كلية تدرسين؟ أدرس في كلية التربية أربعة متى يبدأ العام الدراسي؟ في شهر محرم خمسة ومتى ينتهي؟ في شهر رمضان ستة كم شهرا العطلة؟ العطلة ثلاثة أشهر التدريب الرابع استمع إلى الفقرة ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب يستيقظ أحمد مبكرا في الصباح يصلي الفجر ويذهب إلى المدرسة الساعة السابعة صباحا هو يذهب بالحافلة يدرس أحمد ستة أيام في الأسبوع ويدرس سبع حصص في اليوم ويدرس اللغة العربية تبدأ الاختبارات في شهر رمضان وينتهي العام الدراسي في شهر رمضان أيضا